بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تُرْجَفُ الْأَرْضُ زِلْزَالًا وَتَخْرُجُ قلوب يومئذ واجفة بصورها خواشعة يقولون أئنا مرددون في الآفرة إذا كنا إخواما نخلة قالوا تلك إذا كرة خواشرة فإنما هي زجرة واعدة فإذا هم بالساهرة هل تلك حديث موس إذ نادوه وابوه بالوادي المقدس طوا إذ يبنا فرعون إن نوطغ فقل هلك إلى أنت وَأَهْدِيَكَ إِنَا رَبِّكَ فَتَخْشِئَ فَأَرَى هُنَا يَتَا الْكُبَرِ فَكَذَّبَ وَعَصْوَى ثُمَّ أَدْبَ وَيَسْئِ فَحَشَرَ فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ لَعْلِفَ أَخَذَهُ اللَّهُ نَكَذَا الْآخِرَةِ وَلُولَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَإِبَلَةً لِمَنْ يَخْشِ أَنْتُمُ أَشَدُّ خَوْقَنَ مِ السَّمَاءِ بَنْهَا وَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوِّوهَا وَأَخْطَشَ لَيْلَهَا ضُحَاهَا وَالَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَعَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْآهَا وَالْجِبَالَ أَرْثَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْثُهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّمَّ تِلْكَ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتْ جَهَنَّمُ لِلْمُرْسَلِينَ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى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 ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشى كأنه يوم يرمنا لم يلبثوا إلا عشية أو